السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولقاء جديد وأنب العالمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني سلام عليكم فضληت الشيخ وعليكم السلامة الله كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع مواقف من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت الشيخ فرق لنا في مسألة التبسم ثم الضحك ثم القهقه وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى المرحلة الثالثة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 مع الوقت لي لأنه سيصطدم بهذا أوصطدم بهذا أوصطدم بهذا كل واحد يصطدم به سيخرج من, من حسابات يعني فبالتالي إما أن يتخلص رأس ماله حتى يكون قليلا أو يفلس نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رأس ماله الناس فما خسر أحداً قط إلا الكافرين المسلمين طبعا أولى الناس به المنافقون كانوا المنافقون هو أيضا ما كانش يعادي عداء سافرا إلا الكفار ودون خارج الحسابات خارج رأس المال يعني فالرسول عيسى والسلام في مواقفه الكثيرة اللي هي لا تحصى يعني أنا الإمام البخاري في الصحيح قال باب التبسم والضحك في كتاب الأدب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 والحديث اللي تتم طبعاً يعني, أنا يعني إيه لا, لا أريد أن أذكرها حتى لا أخرج عن نعم. سياق من المواقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فيها حتى بدت نواجذه الشريفة حديث سعد النبي في الصحيحين وغيرهما لما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجالس نسوة من قريش يستكثرن عليه عالية أصواتهن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 عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فاتجه إليهن عمر وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله فقلنا نعم إنك أفضوا وأغلظ من رسول الله وفي بعض الروايات قالت إنك فض إنك فض طبعا أفض وأغلظ دي بعض, بعض الناس الجهلاء بالحديث لا أنكرها نعم وقالوا ده فيه نسبة, نسبة فضاظة إلى النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام لأن ده أفعل, أفعل تفضيل نعم فيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض الفضاظة بس عمر أفض منه بسهو عمر أفض منه نعم زي؟ فإحنا بنقول يعني أن الإمة ده, ده له تأويل إما أن يكون أفعل التفضيل خرج على غير بابه زي مثلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم نعم هو في أحسن وأقل حسن أحسن يعني مثلا نعم واخذلك إزاي؟ لا مفيش نعم يبقى اسمه خرج على غير بابه ويكون معناها أنك الأفض والأغلظ سيقال رب السجن أحب إلي وقال مثلا نعم. قال رب السجني وأحب إلي مما يدعونان إلي مش معنى زي الذي يدعوه إلي حسن يعني أو, أو حبيب إلي وهذا أحب إنما خرج على غير بابه أو أنه الفظاظة والغلظة اللي موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتوجه لمن يستحقها يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عليهم صلى الله عليه تحذرك زين في بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم القول أو الفعل هو كعب ابن مالك ورفيقيه في تخلف عن غزل تبوك يديك كت ما كت شدة عليهم ف... مع أوسام بن زيد نعم محمد أسلام ابن زيد المرأة المخزومية نعم تقصف المرأة نعم، ولما قتل الرجل بعد أن, ولما قال لا إله إله إله الله. بعد أن قال لا إله إلا الله نعم واخدارك فأنا عايز أقول يعني آه آه آه هذا الخلق إنما يستحقه صاحبه نعم ويكون هو حسن الخلق بسم الله أيضا زي ما أنا نعم. قلت بيت المتنبي نعم بيت المتنبي نعم. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع, كوضع السيف في موضع الندى بالضبط. يعني إيه اللي أنت ترميه بالسيف ما ينفعش ترميه بواردة والعكس صحيح والعكس صحيح. نعم. نعم. فوضع كل شيء في موضعه هو الحكمة اللي احنا قلنا في حلقة سابقة أن الله أخلاها من الوصف ولم يصفها نعم. بشيء لأنها لابد أن تكون حسنة حسنة, حسنة في ذاتها فقالوا إنك أفض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنك فض نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والله ما لقيك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير, فج. غير هذا من المواد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بدت فيها نواجده, نواجده الشريف في موضع آخر أيضا آآ آآ أذكره وهو مهم حديث أنس في الصحيحين أيضا قال بينما النبي عليه, الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء عربي فوقف على الباب فقال رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية فادعوا الله أن يسقينا فرفع إصبعه السبابة إلى السماء صحيح. وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا ودي سنة الخطيب على المنبر أن يرفع إصبعه وليس يديه, وليس يديه. نعم. لأن طبعاً يرفع اليدين للإمام على المنبر منكر من الفعل نعم. كما في حديث صحيح مسلم من حديث عمارة ابن ريبة رضي الله عنه لما رأى بعض خلفاء بن أمية يرفع عديه على المنبر قال قبّه الله هاتين لدي ما كان بيصل صلّى عليه رفع عديه لما كان يشير السبابة إلى السماء فيقول أنس رضي الله عنه ولم وكانت السماء مثل الزجاجة ليس فيها قزعة ما فيها أي حاجة أي غياب واحد حتى هالكلمة قال وما نزل من على المنبر إلا ولحيته ويتحدروا من عليه الماء وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لنار الشمس جمعة وفي رواية سبتا يعني المهم لمدة أسبوع كامل <تصفيق> بعد الأسبوع في الجمعة التالية جاء نفس العربي وقف على الباب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فاسأل الله أن يحبس عنا الماء قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله يريد أن يقول أنا لا حول لي ولا قوة وليس هذا كله لا بملكي ولا بيميني إنما هذا بقدر الله وقدرته وقوته ولطفيه بعباده ثم قال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الضراب والأكامل الشجر إلى آخر الحديث ان أقول أن, أن حياة عليه الصلاة والسلام كانت فيها تبسم كثير والتبسم ده هو جسر الدفئ بينك وبين غيرك جسر الدفئ طبعا بينك بينك طبعا وبين غيرك إذا أردت أن تمد جسر دفئ بينك وبين الآخرين تقابلهم بالابتسام نعم <تصفيق> لكن لأن الابتسام قد وقد يعني إحنا عايزين نقول الابتسام إذا أطلقنا معنا كلمة الابتسام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 يناسب أسامة نعم ليه؟ لأن زيد كان أبيض وأسامة كان أسود أزمي البشرة نعم يعني كان وشه مم. يعني نعم في صمار يعني نعم فإزاي واحد يبقى أبوه أبيض وهو أسمر ما أسود يعني فكانوا إيه قولك إيه ده مش ابنه فمر من المرات كان أسامة ابن زيد وأبو نيمين ومضغطين ببطنية ومش باين منهم غير رجلهم الاثنين فمر قائف القائف اللي هو بيعرف الأنساب فلما نظر قال هذه الأقدام بعضها من بعض فالنبي صلى الله عليه وسلم نسمع قول القائف عايشة بتقول فدخل علي و... وقد انفرجت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم قسمات وجهه من التبسم يعني منوره تبركه يعني لو رأيت الليث ابن سعد ويمكن ابن أبي عاصم قال أنه لم يروي تبرق أسارير وجهه إلا الليث فقط في هذا الحديث يعني تبرق أسارير وجهه وقال أرأيت ما قال القائف فرحان ليه لأنه ده يثبت أنه ده نسب ده يعني برغم أنه كلام الناس بتقول فكان طبيعة التبسم أن الوش ينور نعم والعين إذا تبسم المرء عن محبة وفرح يعني ترسل ضوءا لا يستطيع أفصح الناس أن يصفه لما أنت بتضحك من قلبك, من قلبك. تلاقي عينك بتنور غير ما نسميها الدحكة الصفرة بالضبط كده آه. عينك بتنور لما لما أقولك اوصف لي النور اللي العين بترسله عشان ينور الوجه وأحس أنك أنت تتبسم عن سرور تعجز أنت تعجز أنك تجيب كلمات تساوي المعنى نعم تخبرك زي فهو التبسم إذا أطلق يبقى كده لكن فيه تبسم مغضب نعم بد أن يقيد وحديث كعب المالك لما تخلف عن غزو التبوك والنبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة وكعب المالك دخل عليه أول مرة قال فلما رأاني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك غير إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر ده ورد في الحديثين الاثنين مع بعض فتبسم المغضب بيبقى باين عليه إنه وشه مطفي وضحكته صفرة زي ما احنا بنقول يعني علشان المعنى ملتبس هنا في قصة سليمان عليه السلام لما النملة قالت لي لي نعم. للنمال وأمرت خلوا خلو ما ساكنكم لا احتمنكم سليمان الجنود وهم لا شعور فتبسم ضاحكا من قولها قالت تعالى فتبسم ضاحكا ليه الضاحكا علشان يبين إن إنه لم يتبسم تبسم المغضب لأن عادة الملوك لا تحتمل أن يواجهها أحد بماكرا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 مش في جماعات زي حمر الوحش، والفيلا والفيلا والجموس نعم. البري الطيور، زي سلب عامل زي زي السهم، نعم. زي رأس السهم، وأخذلك زي إلا الغنم لا يمكن تلاقي الغنم إلا شارب يمين وشمال تمام، فحتى يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان. يلم الغنمادي بالراحة, بالراحة, بالراحة ويجيب دي بالراحة يلم شتاتها بهدوء يعني عبيد الله بن زياد لما دخل على كان كان بعض الصحابة رضي الله عنه كان في صحيح مسلم عائد ابن عمرو قال لأحد الأمراء يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول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 ده كلهم كانوا شاما نعم صلى الله عليه وسلم عندي السكينة والوقار في أهل الغنم لأن الغنمام دلدلة ودنها و... وبوزها في الأرض نعم على طول فبالتالي ما عنداش شموخ ال... الإبل نعم أو جموح الخيل نعم عرفت أعرفت زي فأنا بقى لما النبي صلصة. الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بإنه يضم بعضها إلى بعض حتى لا تشرد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 وما كان يقابل السيئة على خلاف أهل الخيل والإبل بالزبط كده نعم تفضلت الشيخ يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن. أولاً عايز أتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء الفهم في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فبدأ يعتبر إنه إنه لو حتى الموقف يستدعي الفرح مينفعش تفرح لو حتى الموقف استدعى الضحك ما ينفعش تضحك استدعى التبسم ما ينفعش تبسم ودائما وابدا نرى كثير من الناس عابس جدا ومثلا يعلل ذلك أو زوجته وحد ما رأيه لك إيه لا والله ده ألبه أبيض من جوه بس ما يغرقش منظره وشكله يعني طبعا الآية مش كده خالص يعني احنا عزيزي الوقت أنا لما تكلمت عن التبسم قلت لك التبسم قد وقد وقد تمام؟ إنما أصل التبسم ده يدل على السرور لحد ما أنئل التبسم من حقيقته إلى معنى آخر لازم أدله قرينة نعم يبقى تبسم المغضب لكن لما أقول تبسم فقط يبقى المترض أنه تبسم عن سرور تمام في قاعدة عند العلماء يقولون السياق من المقيدات السياق من المقيدات, من المقيدات. نعم نحن نعدي في باب المطلق والمقيد. نعم في أصول الفقه يعني السياق من المقيدات والكلام سياق وسباق ولحق نعم كلمة بيسبقها كلام وبيتلوها كلام, كلام. ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع بيلي وحده وتسيب اللي نحن. قبله لبعده نعم وإلا حيطلع المعنى مشوه مشوه يعني هنا في قصة قارون، في سياق للقصة، وفي سياق لما الناس لقارون، إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليه، لازم أخذ الكلام كله في السياق بتاعه عشان لو نزعته من سياقه هضيع المعنى. نعم. كان من من من من. من, من نعم يعني ل له قيمة و واحد تاه في الزح. أي. وفجأة. بقى عنده كنوز مف... المفتاح لوحداء مش عارفين يشيلوها الجماعة يبقى اللي جوه الكنوز ايه؟ يعني واحد عنده خزنة مثلا بيدخلها واقف زي اللي عنده 500 ساعة في البنك مثلا بيدخل الخزنة واقف احنا م. الخزنة بتاعتنا مثلا لو وح... لو يعني عندنا خزنة لو. لو عندنا خزنة بتبقى مثلا حوالي 50 خ... سنتي في 50 سنتي تمام؟ يا ما تعرفش تحط راسك فيه ده بيدخل الخزنة وقال ده بقى قارون مفتاح الخزنة يشيروا ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب يبقى خزينه ممكن تصور قد ده هذا اللي هو كان من وانا بقول من وبعمل بإيدي كده انه ماليش اي قيمة على الاطلاق لا نباهة ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا ولا خيره وفجأة بقى عنده الغنى ده كله نعم ولذلك بغى علي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لازم لا تفرح أرجع بيها على فلغى يا. عليه نعم. علشان أفهم المعنى فهما سليما وإلا كلمة فارحة أصلها كده فارحة يفرح فرحا